أَمْ بَلْ سَوَّلُوا ۖ أَن جَاءَهُمُ الْعَنَا ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يزكى فتنفعه الذكرى أما من استرنا فأنت له تصدى وما عليك أبدا وَهُوَ يَخْشَى فَإِنْ تَعْنُهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرامي أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته 118. ثم إذا شاء أنشره 119. كلا لما يقض ما أمره 110. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَفْقًا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَ بَوْرُ وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأخيه وَصَاحِبَتَهُ يُغَذِّنِي لِكُلِّ مَرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمًا 124. ضاحكة مستبشرة 125. ووجوه يومئذ عليها غبرة 126. ترهقها قترة أولئك هم كفارة الفجرة